111. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان 112. والحب ذو العصف والريحان 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 112. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان آلَاءِ فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. كأنهن الياقوت والمرجان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان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 111. تبارك اسم ربك للجلال والإكرام